أرسله الله على قدره ورب الحب المطيري أرسله الله على قدره وفعل سن بغرته يثري بالنور المنهل حلم الأيام كمن تضرت ترنون الحلم المنتظري حلم ايامك منتظرت ترنون الحلم المنتظري وهدى قد هل نداه على برماد الشر المستعر مرحبا بالحق المنتظر ارسله الله على قدره مرحبا بالحق المنتظر ارسله يا نور الفجر وطلعته ونداه وانسام السحر يا نور الفجر وطلعته هذا هو انتام السحر وضياء الصبح وفرحته وضياء الصبح وفرحته فذاب الضادح في الشجاري مرحب الحق من الله على قدري مرحب الحق يا غوث الكون وقد عصفت لحن بالكون وبالبشر يا غوث الكون وقد عصفت لحن بالكون وبالبشر هدي القرآن سيهدينا هدي القرآن سيهدينا طلب للخيرات مدى العصور مرحبا الحق المنتظر ارسلهم مقام الحق المنتصر ابتلىهم الله على قدره وفان الفن بغرته